صوت العرب من القاهرة وا محمد محمد سيف الله خالد بن الوليد والله لا الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد سيف الله خالد بن الوليد تمثيلية كتبها ظافر الصابوني ويخرجها أحمد عبد الحميد بجانبي وقل لي بذا رأيت رأيت عجبا يا أبا سفيان محمد عبد الله يتقدم نحو مكة في 1400 من المسلمين وقد اجتمعت بواحد من أدباع محمد وتكاذبت معه أطراف الحديث فعلمت منه أن محمدا مصر على الحق إلى البيت الحرام هو أدباعه لن يدخل محمد وصحبه مكة أبدا أنت ترى ذلك يا خالد بن الوليد لابد من الحيلولة دون دخوله مكة إنه سيدخلها باسم الحج ليغرس مبادئه في نفوس أهلها وهذه هزيمة تصيب قريشا أعمق أثرا من هزيمتها في بدر الحق ما قاله خالد بن الوليد فلحارب محمدا باركتك الآلهة يا عكرمة بن أبي جهل لا يدخل محمد مكة وفينا يد تستطيع أن تحمل سيفا لا نريد أن تتهاوى آلهتنا أمام دعوة محمد اسمعوا أيها القوم أصغوا الي يا معشر قريش هل انتم تصرون على الحرب الامر لا يحتاج الى حكمه يا ابا سفيان الحكمه اليوم للسيف والرمح والدرع انا معكم فلمن القياده من الذي تخترونه لقياده الجيش الذي سينطلق لمحاربه محمد ولن خالدا ضرب ضربته لكفان هذا الاخذ والرد ولكنه جب وتخازل فاضطررنا الى عقد هدنه مع محمد خالد لا جبن يا ابا سفيان نحن لم نعرف عنه الجبن قبل اليوم اذا ما الذي اقعد خالد عن ضرب المسلمين وابادتهم يوم كانوا في بطن الوادي وكان هو فوق القمم لست ادري ما اقوله لك يا ابا سفيان لقد كان خالد موزع النفس مشتت الفكر كان في حال عجب الذي وزع نفسه وشتت فكره يا عكرمة ما الذي حدث له وتريد أن تقول إن قلبه رق لمحمد ودعوته لا أعتقد ذلك يا أبا سفيان ماذا تعتقد إذن؟ أظن أن قتال المسالمين من الأمور التي تشك على نفس خالد وهو حينما رأى محمدا وصحبه في بعثة سلام احتار بين تلبية أوامر قومه وبين التنكر لنفسه والإقدام على طعن قوم مسالمين مهما يكن الأمر فإن الذي يعنينا أن لا يميل قلب خالد نحو محمد أنت تعرف أي مصيبة تحل بنا لو خسرنا خالدا وكسبه محمد اذهب إليه يا إكرمة واختبر أعماق نفسه فإن وجدته على استعداد للميل عنه فقتله اهون من ذلك هيا يا إكرمة اذهب إلى خالد في منزله اذهب إليه أسامة, أسامة. لماذا لا يرد عبد السوء هذا ماذا يفعل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي يعلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله اكبر ماذا يفعل عبد سوق الله الله اكبر انها الصلاه التي كان يؤديها اصحاب محمد استغفر الله لمن حمله اسامه اسامه ماذا تفعل يا اسامه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال لقد صبأ أسامة هذه صلاة الصابئين حتى غلامي حتى غلامي أنا يجرؤ على الدخول في دين محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هل كنت تناديني يا سيدي؟ لم تسمع ندائي يا عبد السوق؟ بل سمعته يا سيدي إذن فلماذا لم ترد؟ لماذا؟ لأنني كنت أصلي لمن هو أكبر منك يا سيدي أكبر مني؟ أنا؟ نعم يا سيدي ألم تسمع نداء الصلاة؟ إنه النداء الذي يقول الله أكبر الله أكبر؟ الله أكبر أكبر من كل مخلوق أكبر من كل شيء لأنه هو الذي خلق المخلوق وخلق الشيء اذن فأنت على دين محمد نعم أنا على دين رسول الله وتقولها صريحة هكذا دون أن تخشى مني ضرا الله أكبر من الضر الله أكبر من الضارين ومن الذي علمك هذا يا أسامة الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ها فمن هو من هو يا أسامة الله الله علمك هذا؟ بلسان رسوله محمد بن عبد الله ومن أدراك أن محمد رسول الله؟ الرائد لا يكذب أهله ومحمد ما كذب أهله قط ولا تنكر لهم ولا أراد لهم در فكيف أنكر عليه قوله أنه رسول الله إلينا خاصة وإلى الناس عام ثم ثم يا سيدي ثم ماذا يا اسامه قلبي أحس صدقه كلماته لم تقع في أذني وإنما وقعت في قلبي كنت أسمعها بهذا القلب وكان يتفتح لكل كلمة وكان يحنو عليها وكان يتمسك بها أنا أحبه يا سيدي إنه علمني أن أنظر إلى السماء وأقول يا الله فأحس بوجودي انني, إنني أحبه يا سيدي أنا أحبه <تصفيق> الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللهم انصر الإسلام بسيف خالد اللهم انصر الإسلام بسيف خالد وهل انت حريص على أن ينصر الله الإسلام بسيفي انني ادفع حياتي ثمنا لذلك يا سيدي تدفع حياتك ثمنا؟ نعم يا سيدي فسيفك أكثر نفعا للإسلام من حياتي. وهل أنت على استعداد لأن تفدي الإسلام بحياتك؟ أفديه بحياتي دون أن أسأل عن سبب الفداء؟ إنني انني أتمنى لو شرفني الله ببدل دمي في سبيل كلمته الحق. أنت أكثر نفعا مني يا أسامة. وسيفك أكثر مضاء من سيفي. أنا يا سيدي أنت يا أسامة. فالذي يشتري الموت ويتمناه في سبيل أن ينصر مبدأه الذي يفعل ذلك فإن السيف في يده لا يفل وضرباته لا تهن اسامه سيفك أمضى من سيف خالد بن الوليد اذهب يا اسامه فسيفك أمضى والذي جعلك هكذا لا يمكن أن يكون كاذبا ولا كاهنا ولا ساحرا اذهب يا اسامه اذهب ودعني وحدي دي رغبة ملحه لان أختلي بنفسي اذهب اذهب يا اسامه والله انه الاسلام يا سيدي والله انه الاسلام يدق قلبك سينصرنا الله بسيفك سينصرنا الله بسيف خالد بن الوليد الذي جعله يمرغ هيبتي بتراب ربه ورسوله ما الذي جعله ما الذي شد ناظريه الى السماء فأصبح رأسه لا ينحني ابدا ما الذي فعل باسامه كل هذا وقد كان حتى الأمس القريب يزحف على وجهه إذا ما سمع النداء باسمه يتردد في فمه لقد تغير الرجل تبدلت معالم العبد فأصبح أقرب إلى السيادة لم أعد أنا بالنسبة إليها القوة المجسدة، ولا الخوف، ولا الهيبة، بل أصبحت ترابا، ترابا، لست أدري وحق هل عرف حقيقة القوة، حقيقة الخوف، حقيقة الهيبة، ثم، ثم، هل يمكن أن تكون الحقيقة الكبرى ماثلة في هياكل الحجر والتراب التي نتعبد لها؟ هل يشع نور الحقيقة من طين صنعناه بأيدينا؟ ثم، ثم، لست أدري وحقي لا، لست أدري، لست أدري، لست أدري، بل انا أدري، انا أدري، أنا لا أحب أن أعبد ما صنعته يداي، لا احب ان يكون الهي من الارض وان الهتنا جميعا من الارض من التراب بايدينا جمعناها وبايدينا جبلناها وبايدينا صنعناها ثم بعد هذا عبدناها فلماذا عبدناها لماذا عبدناها انا, أنا اذا اعبد ما خلقت فاين الذي خلقني أين الذي خلقني اهو, أهو حيث ينظر اسامه اهو حقا حيث ينظر اسامه هنا هناك في السماء لا لا لا لا فليتوقف قلبي عن الصعود إلى السماء أنا لن أتخلى عن تراث ابائي وأجدادي أنا من, الأرض انا من الأرض خرجت منها وسأعود إليها وسأعبد طينها وترابها ولكنني ولكنني ولكنني يأكره أن يكون الطين إلهي اكره أن أمرغ جبيني هذا على أقدام إله مشوه الوجه من طين اين الهي اذا اين الهي اين الهي انني اتساءل يا وليد هل بلغ الامر باخيك خالد مبلغا يجعله يأتي إلى المدينة ليمس بالأذى رسول الله رسولنا جاءت تقول إن خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن أبي طلحة دخلوا المدينة متلصصين وقد توفرت نيتهم على إيذاء الرسول كذا يفعل خالد بأبي أنت وأمي يا وليد أنا أعرف ما تعانيه حينما ترابط هنا لتلقى بالسيف اخاك ابن أمك وأبيك يعز علي أخي والله يا مغيرة كان بودي أن يسعدني الله بإسلامه ولكنه ابى أن يخسر ظلمات قلبه فلاحتسبه في سبيل الله أنا قاتله الليلة خير لي أن أراه جثة تأكلها جوارح الطير من أن أراه عدوا يكيد لرسول الله صمت يا وليد أظنهم قدموا انظر إنهم يتوجهون نحو بيت رسول الله صدق الرسل الذين نقلوا إلينا نبأهم إنهم خالد وعمر و... وعثمان لا كان هذا أبداً لا كان هذا أبداً أشهر سيفك وأتبعني يا مغيرة كفوا يا أعداء الله كفوا لا يتقدم أحدكم من بيت رسول الله وفي علق ينبض أنا قاتلكم بل أنا قاتلك يا خالد بن الوليد الوليد؟ أخي أنا قاتلك اليوم أنا قاتلك بحد هذا السيف بل لا يا أخي أعد سيفك إلى غمده فقد شدنا اليوم إلى رسول الله ما شدك إليه بالأمس أنت تقول هذا يا أخي أنت تقول هذا يا خالد أقوله بلساني ورسان عمر بن العاص وعثمان بن أبي طلحة اطمئن يا وليد فلن ترتفع لنا سيوف بعد اليوم إلا لنصرة الله ورسوله إذن فللإسلام قدمتم؟ للإسلام؟ للإسلام قدمنا ويشهد الله على ذلك سر بنا إلى محمد يا وليد وهذه سيوفنا نلقيها على الأرض <تصفيق> رمتكم مكة, بأفلاذ أكبادها. رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها هذا ما ردده رسول الله بعد إسلامك يا أخي لقد ملات قلبه بالفرح أجل لقد ملات قلبه بالفرح الحمد لله الذي جعلني أراك وأنت على الإسلام الحمد لله أنت أخي ابن أمي وأبيه وأنت أخي في الإسلام وأنت بعد هذا كله قرة عيني قرة عيني يا خالد انفسحت الأرض أمامي اذا يا وليد أستطيع اليوم أن أتنفس لن أهرب من نفسي بعد اليوم ابدا بل سأبقى معها أسمع إليها تترنم باسم الله وباسم محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لقد غسل الإسلام قلبك يا خالد غسل الإسلام قلبك بقي سيفي يا وليد سيفي يحمل الكثير من الخطايا الكثير الكثير يا وليد الإسلام يجب ما قبله يا خالد الإسلام يجب ما قبل هذا صحيح ولكنني بمسيس الحاجة لان أغسل سيفي لقد غسل الإسلام نفسي ولم يبق إلا أن أخوض المعارك وأضرب باسم الله وباسم رسوله كي أغسل ما علق بسيفي من آثام الجاهلية الاولى ما عليك من بأس يا أخي يا وليد ذكرى غزوة أحد تمزقني بمخالب الهم والاسى وتأكلني بأنياب الندامة والقلق النوم يفارق عيني حينما أتذكر غزوة أحد اعلم هذا يا وليد اعلمه يا أخي إنني لا أستطيع أن أتصور نفسي في غزوة أحد وأنا أصول وأجول وأسفك الدم الحرام وأسعى وراء رسول الله وقد وطدت العزم على على شلت يميني يا وليد شلت يميني هدئ من روعك يا خالد هدئ من روعك ما عليك من بأس غفر الله لك جميع خطاياك يوم ردت تسمه وآمنت بنبيه وما عليك إلا أن تعيش مرتاح البال قرير العين لن يرتاح لي بال ولن تقر لي عين ما لم أحرر سيفي ما تزال الدماء الطاهرة عالقة على حده يا وليد لقد أعدت الى غمده بكل الدماء الحرام التي سفكها وأريد اليوم أن أطلقه في سبيل الله في سبيل نصرة نبيه فمتى يأذن للرسول بالقتال متى أقاتل متى أضرب بحد هذا السيف متى يزول عنه الإثم متى يزول عنه العام غزوة مؤتة غزوة مؤتة اول غزوة يضرب فيها سيفي ليذود عن كلمة الله بشرك أيها السيف غدا يزول عن كما علق بك من ضلال غدا غدا إنك في جيش زيد بن الحارثة تضرب الفيالق الرومية غدا غدا أيها المسلمون أطلقوا الخيول على عنتها، يجب أن نصل إلى مؤتة بأسرع وقت تايص الرومي حط رحاله قرب مؤتة هذا يومكم أيها المسلمون هذا يوم تدخلون فيه الجنة من غير حساب إلى مؤتة إلى مؤتة الى أيها المسلمون إلى <سؤال> <سؤال> اليوم يوم الثأر من بغات الروم أولئك الذين استباحوا دم الرسول الذي أوفده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير بصرة ليبشره بالإسلام فكان نصيبه أن قتلوه غدرا اليوم يوم الثأر للدم الحرام الذي أريق فلتكن ضربتنا مزلزلة العرش قيصر ولكن الرسول تقول إن الروم تجمعه في مؤتى أيها القائد زياد وجيشهم يضم مئتي ألف مقاتل ونحن في ثلاثة ألاف فقط من ذا الذي يقول هذا الكلام أهو مسلم يشتري الجنة بالشهادة أم هو من الجاهلية الأولى المسلم الذي يعرف أن الشهادة طريقه السوي الى الجنه لا يبالي إذا كان عدوه في مئتي ألف أو تزيد أيها المسلمون اليوم يوم الجنة لن يموت أحد من اليوم ابدا أيها المسلمون أسمعت رد خالد بن الوليد أيها الجندي أسمعتموه أيها المسلمون الله أكبر إلا المتصرون الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللواء القيادة سيكون في يدي أيها المسلمون فإن قتلت فليأخذه جعفر بن أبي طالب فإن قتل فليأخذه عبد الله بن رواحة وبعد ذلك اشد الصفوف واستعين بالله القادر القاهر. قتل القائد زيد بن استشهد القائد اللواء جعفر ابن أبي طالب شدوا أيها المسلمون شدوا في الجنه جعفر بن ابي طالب مترت يداه وهو يدافع عن اللواء فاحتضنه بعضديه الى ان لاقى وجه ربه اللواء لعبد الله بن رواحه سقط عبد الله بن رواحه قتل القائد الثالث لمن اللواء الآن أيها المسلمون لمن اللواء طالب طالب طالب اللواء لي اللواء الجيش لي والله لن أتركه إلا مغروسا في رأس قائد الروم أو أموت دون ذلك ومحمد ومحمد ليس كذلك يا أساني. إنهم كثر يا سيد القائد نكاد أن نباد جميعاً جميعاً اسمع يا أسامي اذهب واجمع فرقة من الفرسان ثم بهم من المعركة دون أن يشعر العدو بكم يجب أن تتسللوا جميعاً حتى إذا تم لكم الخروج من ساحة المعركة فما عليكم إلا أن تلتفوا حتى تصبحوا وراء جيش الروم ثم تنقضوا عليهم من الخلف وتوهموهم بأنكم نجادات جديدة وصلت إلينا سأسحب الجيش عن طريق هذه الخدعة سأجعل جيش المسلمين ينسحب كما ينسحب أي جيش كسب المعركة هيا يا أسامة نفذ بسرعة بسرعة ابو عبيدة الجراح أهلا بك يا أبا عبيدة مرحبا بك أهلا بك يا خالد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرير العين بك لقد اسعدته بدهائك الذي بذلته مع الروم واستطعت بواسطته أن تسحب فرسان المسلمين سالمين فداء لرسول الله أبي وأمي ودمي ولكننا منتهينا بعد يا أبا عبيدة إنني أتطلع إلى اليوم الذي ألتقي فيه ثانية مع الروم فلا أمكنهم حتى من الانسحاب دعك من الحديث عن الروم يا خالد نحن الآن في أمر آخر نحن في أمر آخر؟ أي أمر هذا يا أبا عبيدة؟ أما سمعت النبأ أن بعد؟ إنني الساعة وصلت من مؤته. وكنت أزيل عني لباس الحرب لأذهب فأمثل بين يدي رسول الله ماذا يا أبا عبيدة؟ ماذا حدث؟ نقضت قريش صلح الحديبية. ماذا تقول؟ هل يعقل هذا؟ نعم إنهم نقضوا العهد وهاجموا قبيلة بني خزاعة المسلمة غيلة وغدرة فقتلوا عددا كبيرا من رجال القبيلة وقد بعث عمر بن سالم الخزاعي إلى رسول الله يستنجد به ويسأله أن يثأر للدم الخزاعي المراقب يا للغدر يا للغدر هذا هو الأمر الذي حدث يا خالد وما عليك إلا أن تنطلق معي سريعا إلى رسول الله إنه قرر امرا خطيرا ماذا قرر رسول الله؟ ماذا قرر؟ نفض يديه من صلح الحديبية وقرر فتح مكة وجعلك قائدا لميمنة الجيش. هذه مكه ايها المسلمون فإلى الأمام إلى الأمام. الى بيت الله الحرام نحررهم من رجس الجاهليه الى مكه يا طرائق الجنه الى مكه الى مكه وا محمد محمد حطموا الابواب ايها المسلمون حطموا الأبواب النصر لك اليوم ومحمد الحمد لله على هذا النصر المبين يا سيدي الحمد لله على هذا النصر انتهى آخر حصن من الحصون التي كانت تهدد ظهورنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر اسمع الله أكبر. اسمع الصوت الحق الذي يتردد في البيت الحرام اسمع يا سيدي ولا بد أن تتردد كلمة الحق هذه في كل مكان، لا بد أن تركب أنف الزمن، لا بد أن تدوي في أذنه رقل، فتهديه إلى الطريق الصواب أو ترديه بثه بلا حراك، لا بد يا أسامة، انظر من في الباب يا أسامة، سيدي خالد، سيدي خالد، عكرمة ابن أبي جهل في الباب، إنه عضو الله عكرمة. احذر يا سيدي عكرمه لقد جاء يسعى الى حتفه بقدميه انا قاتله اليوم دعه يدخل فانا قاتله خالد عكرمه واخيرا ها انت ذا يا عكرمه استعد لان تحشر في نار جهنم اشهر سيفك فانني قاتلك اليوم لن اشهر سيفي بعد ان اشهرت اسلامي انت انت اشهرت اسلامك نعم يا خالد فإنني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله اكرمها اذا فأنت أنت أنا أنا أخوك من جديد سيربط الإسلام بيني وبينك من جديد ستربط يد الله ما فصمته يد الجهالة أنا معك أعاهدك على الموت في سبيل الزوج عن الإسلام عكرمة عكرمة أنت أخي تحت راية الإسلام ستبدأ اخوتنا من جديد وتحت ظلال السيوف وفي مقدمة طلاب الشهادة والجنة عاهدني على ذلك يا عكرمة أعاهدك على ذلك عهد الله ورسوله إلى معارك مجيدة يا عكرمة إلى معارك ترتفع فيها كلمة الله وتنتشر فيها راية الإسلام عالية أبدا خفاقة أبدا إلى الأمام أيها المسلمون إلى الأمام كي نزيل شرة كالشيطانة الرجيمة التي تدعي الألوهية دون الله إلى العزة نستأسل شرها يا عزّا تفرانك لا سبحانك إني رايت الله قد اهانك لن تعبدي بعد اليوم أبداً يا عزّا خذي أخذ مسرك الله يا خالد انتهى أمر تلك الشيطانة الرجيمة لا عزّا بعد اليوم أهنئك بالنصر يا خالد مزيدا من المعارك مزيداً من المعارك ترتفع فيها شريعة الحق والعدل مزيدا من المعارك يا بشراك يا خالد بشراك ماذا يا عكرمة ماذا حدث رسول الله أمر أن تتحرر دومة الجندل في أرض الشام من نفوس الروم وقد جعلك خائدا للجيش الذي سيسحب على دومة الجندل فلننفذ أوامر النبي حالا عكرمة جهز الفرسان جهز الفرسان حالا يا جنود الإسلام تلك هي دومة الجندل تلك هي الأرض العربية الطاهرة التي جعلها ملكها أكيدا مرتعا لنفوذ الروم ومركز لتجمع قواتهم الباغيه على الأرض العربية فإلى دومة الجندل يا جنود إلى دومة ندك حصونها وننهي فساد ملكها ونخلص أرضها من طغاه الروم إلى دومة ومحمداه محمد يا خالد يا خالد بن الوليد اوقف القتال يا خالد انا الملك اكيد أعلم التسليم اوقف القتال اوقف القتال توقفوا عن القتال يا جنود المسلمين توقفوا عن القتال توقفوا توقفوا ماذا تقول أيها الملك أكيدر التسليم يا ابن الوليد إنني أستسلم وألقي سيفي أعد سيفك إلى غمده يا خالد أعده إلى غمده فأنا مستسلم لك لا يعود سيفي إلى غمده إلا بشروط ثلاثة أصغي إلي إنني مسغن يا خالد إنني مسغن فقل شروطك شرط الأول أن تسلم نفسك لنمضي بك أسيرا إلى رسول الله يقول كلمته فيك وشرط الثاني أن تفتح أبواب مدينتك لجند المسلمين يدخلونها وشرط الثالث أن تؤدي لنا ما يحتاجه جندنا من ميرة وتموين وأدوات نقل وذخيرة فهل توافق على ذلك أيها الملك؟ انني أوافق إنني اوافق أعيد سيوفكم إلى أغمادها أيها الجن لقد سقطت دومة الجندل في ايدينا من هنا سيبدأ تطهير أرض الشام كلها الله أكبر الله أكبر عكرمة مرحبا بك كيف حال النبي كيف حاله يا عكرمة تركته وهو وهو في حال سيء ها؟ العلة تتمكن من إنها تتمكن منه يا خالد ليتني أستطيع أن أعطيه وجودي وأعيش عمري كله في العلة في ابي أبي وأمي يا رسول الله خالد إنني, إنني أخشى لو أصيب بمكروه أو انتقل إلى بارئه الأعلى أن أن يهتز إيمان الناس وتتفرق كلمة المسلمين أريد أن أطمئن يا سيف الله أتذكر ذلك؟ أتذكر أنه سماك سيف الله المسلول؟ فداه أبي وأمي ووجودي ولكن يا خالد ألن تتفرق الكلمة؟ ألن يتمزق الصف؟ أكرمه لن يحدث إلا الأسى والألم وبعد ذلك بعد ذلك يا خالد بعد ذلك فنحن كتلة متراصة لا يجمعنا فرد وإنما يجمعنا دين ومثل ومبدأ سنزرعها كلها في كل بقعة من بقاع الأرض وتحت كل نجمة مصدر قوتنا مصدر وحدتنا مصدر هذا كله ديننا ومبادئنا يا إكرمة هذه هي رسالة النبي التي عاشت بحياته والتي لا تموت بموته بل هي خالدة خلود السماء فاطمئن يا أكرماء واعلم أن الألم العظيم ماذا يحدث في المنزل؟ ما هذا الركض؟ لا يتغي كنت بدا لا يتغي كنت بدا وقد قال رسول الله لا إله إلا الله طليحة بن خويلد خرج على الإسلام شق عصا الطاعة على خليفة المسلمين أبي بكر الصديق هكذا تتمزق صفوف المسلمين؟ هكذا تتمزق صفوفهم بعد انتقال النبي إلى بارئه الاعلى أيها المسلمون تعلقوا بأستار الكعبة هذه وصلوا من أجل رفعة الإسلام نحن لا نخشى على صفوف المسلمين أن يفرقها مدح النبوة الكاذب الضال طليحة بن خويلد لا نخشى فسيف الله خالد بن الوليد انطلق في أعقابه ولكن طليحة جمع حوله نفرا كبيرا جدا من الضلين جيش طليحة أضعاف جيش خالد ولكن خالدا سيف الله إنه سيف الله الذي لا يفل حد. ولا تخيب ضربته إنه سيف الله سيف الله إلى الأمام يا جنود الإسلام إلى الأمام لإعلاء كلمة الله فوقونه في أولئك المرتدين ومحمده محمد أعداء الله ينهزمون التفوا من حولهم أيها المسلمون لا تتركوا لهم طريقة للهرب كلهم أسرى كلهم أسرى لقد جاء النصر لقد جاء النصر ومحمداه أمر من الصديق خليفة رسول الله إلى سيف الله المسلول خالد بن الوليد عقدت لخالد راية قيادة الجيش الذي سينطلق إلى العراق لتحريرها من عبودية الفرس. فإلى العراق والله أكبر والنصر للمسلمين. أمر من الصديق أبي بكر خليفة المسلمين إلى سيف الله المسلول خالد بن الوليد. فأن أتم الله على يديك فتح العراق فتوجه إلى الحيرة إنها مركز تجمع الفرس ومنها قد يعود الخطر فيتهدد العراق إلى الحيرة آخر قلاع الفرس أيدك الله بنصره. سيدي خالد هربت قوات الفرس ودخلت الحيرة بعد أن اقتلعت الجسور الممتدة فوق هذا الخندق الذي يلتف من حول البلدة وصولنا إلى الحيرة أصبح مستحيلا يا سيدي سنعبر الخندق ونقتحم الحيرة سنعبره يا أسامة ولكن, ولكن كيف يعبر المسلمون هذا الخندق العميق؟ كيف يا سيدي؟ أسامة عليك أن تذهب حالا وتأخذ معك عددا من الجند؟ فتعكفوا جميعا على نحر الجمال وإلقائها في الخندق كدسوا الجمال ذبيحه في الخندق كدسوها إلى أن ترتفع وتصبح في مستوى الأرض فيعبر الجند من فوقها هيا يا أسامة هيا سيدي خالد مولاي خالد يا سيف الله المسلول والله إنك سيف الله المسلول لست أعرف حق الله سببا لهذا الضيق يا خالد عام كامل مضى يا ليلة وأنا قعيد هذا المنزل عام كامل أيتها الزوجة الوفية وأنا أعيش هنا في الحيرة كما يعيش أي بعير وأنا لست بعيرا لست بعيرا إنما أنا جندي يحزنه أن يسمع خبر المصيبة التي حلت في جيش إكرمة بن أبي جهل على يد الروم ولكن عكرمه وجيشه أفلت من طوق الروم الذي ضرب من حوله أفلت بعد أن زرع في أرض الشام الكثير من الضحايا حتى إذا دقت ساعة الثأر من الروم وجدت نفسي بعيدا عن الميدان ساعة الثأر؟ وهل دقت ساعة الثأر من الروم يا خالد؟ ألم تسمعي بخبر زحف المسلمين على الروم؟ لقد بعث أبو بكر بجيوش إسلامية كبرى عسكرت على الشاطئ الأيسر من نهر اليرموك هذه الجيوش يقودها اليوم عكرمة بن أبي جهل وعمرو بن العاص وأبو عبيدة بن الجراح وشرح بيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان لقد سمعت بالنبأ من أسامة وأنا في قلق بالغ على المسلمين ولما القلق يا ليلى؟ أما علمت أن مجموعة جيوش المسلمين لا يتجاوز الخمسة والعشرين ألف مقاتل بينما تزيد جيوش الروم على مئتين وأربعين ألف مقاتل؟ أما علمت بذلك يا خالد؟ إذن فالمسلمون في خطر يا ليلى إنهم في خطر بالغ هل عرفت سبب ضيق الآن؟ ليلى المسلمون يجاهدون الموت في كل ساعة وأنا هنا ساكن حراك على اليرموك يحشر اليوم الجنود ويحتشد القادة وليس بينهم جند خالد وليس بينهم خالد لما فعل الصديق ذلك؟ لما فعل ذلك أبو بكر؟ لما أقعدني في الحيرة كما تقعد عجائز النسوة وأطلق بقية القادة يقاتلون الروم على ضفاف اليرموك لما فعل ذلك؟ لما فعل؟ لما فعل؟ لأن الصديق يعرف أنك خطت المزيد من المعارك وحققت المزيد من الانتصارات وقد ان لك أن تستريح بعض الوقت أنا في راحة إذن وسيفي في راحة لقد أصبح السيف دمية مستريحة لم يعد سيفي سوى دمية مغلولة العنق بقيود الراحة إنه دمية دمية إذن من هنا؟ من القادم؟ سيدي هناك رسول عادل وصل من المدينة يحمل إليك رسالة من الصديق رسالة من الصديق؟ لعل الدمية ستعود سيفا يا ليلى أنا قادم لأراه حالا يا أسامة حالا أمر من الصديق أبي بكر خليفة المسلمين إلى سيف الله المسلول خالد بن الوليد والي الحيرة الصديق عقد لك قيادة جيوش المسلمين العامة في اليرموك وقال عنك يوم جاءته الأنباء بتطويق جيش عكرمة من قبل الروم والله لأنسينا الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد سر إلى اليرموك والله معك والنصر حليفك والله لا أخيب رجاء الصديق والله لا أخيب له املا والله لأنسينا الروم وساوس الشيطان بحد سيفي هذا هذا اليوم يا ليلى؟ في أي يوم أبكي إذن يا خالد؟ إنني أودعك لتنطلق في طريق الموت إلى موعد مع الموت. ستسلك الطريق الذي ما سلكه إنسان إلا هلك. ولو نجوت من خطر الطريق، فإنك ستصل إلى الخطر الأكبر. ستصل إلى ميدان المعركة التي عليك أن تقاتل فيها عددا يفوق جيشك بعشرة أضعاف. وبعد هذا الا ابكي ان دموعي ستحرق عيني لو حبستها انا راحل لنصرة الاسلام يا ليلى فاين برد الاسلام وسلامه ينزلان على قلبك فاجعلانه في فرح العيد لا في حزن المات انت تعتقد ان قلبي قد من صخرة يا خالد اتعتقد انه لم يعد يحس ولم يعد يعي لا يا خالد انني احس واعي إنني زوجة تحب زوجها وترى الدنيا هشيما لا حياة فيها من بعده معنى ذلك أنك تفضلين أن لا اشترك في هذه المعركة الكبرى التي ستحدد مصير الإسلام لا أبدا إنني لا أفضل ذلك يا خالد وهذه الدموع في عينيك ما معناها يا ليلى دموعي شيء وإيماني شيء آخر يا خالد لا يسوء ظنك بي أبدا فأنا كامرأة مسلمة، أرضى بأن تذهب لتفدي الإسلام بروحك، بل قد أدفعك بيدي دفعا، ولكنني أفعل ذلك، وصوتي يحشرق بالغصة، وعيوني تفور بالدمع، أنا أفديك راضية وأتمنى الا لا أفديك، أنا أدفعك إلى المعركة بيدي هذه، وأتمنى الا تكون هناك معركة انا ارضى لك الشهاده في سبيل الدود عن كلمه الله واتمنى الا تستشهد. انا ارضى وابكي ارضى لك بالخطر تتعرض له في سبيل المبدا وابكي قلقا وانت تتعرض لهذا الخطر ليلى ليلى هكذا انا انني احبك يا خالد احب ان تحيا من اجلي وأحب ان تموت من اجل الله وبعد كل هذا فإنني ألت محد سيفك وأقول لك انطلق إلى اليرموك ففي سبيل الله أنت وفي سبيل الله حياتك وفي سبيل الله شهادتك وبعد هذا أيها القادة المسلمون فالأشرح لكم الخطة التي سأتبعها في حرب اليرموك أنتم تعلمون أن العدو يفوقنا في العدد أضعاف مضاعفة ولو وقفنا أمامه وجها لوجه ظهر الفارق الكبير بين عددنا وعدده وظهور هذا الفارق من شأنه أن يضعف عزائم جندنا وأن يقوي عزائم الجند من الروم ومن أجل أن لا يظهر هذا الفارق في العدد واضحا للعيون حينما ننتشر فوق الأرض وجها لوجه أمام جيوش الروم من أجل ذلك أرى أن يقسم جيشنا إلى أربعين كردوسا وبهذه الطريقة ينتشر جيشنا فوق الأرض على نفس المساحة التي ينتشر عليها جيش الروم فعدوكم قد كثر وطاء وليس أكثر في رأي العين من الكراديس فهل أنا على حق فيما أقول أيها القادة؟ أنت على حق أنت أسد الحرب وسيدها إذن فليقسم الجيش إلى أربعين كردوسا تضمهم جميعا خمس فرق فرقة الميمنة تكون قيادتها لعمر بن العاص وفرقة الميسرة تكون قيادتها ليزيد بن أبي سفيان وفرقة القلب قيادتها لأبي عبيدة بن الجراح وفرقة المؤخرة قيادتها لسرحبيل بن حسنة أما أنا فسأقود فرقة المقدمة بنفسي معتمدا على الله وعلى سيوفكم والله أكبر والنصر اليوم للمسلمين أجتمع بكم اليوم يا قادة الإسلام، ولا يعادل فرحي بانتصارنا في اليرموك إلا حزننا على انتقال خليفتنا أبي بكر الصديق إلى بارئه الأعلى. فليرحم الله بكر الجنة لخليفة رسول الله. الجنة له، وهو خالد فيها مع صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا العزاء الجميل الذي ملأ قلوبنا حينما تولى عمر بن الخطاب الخلافة لهدنا الحزن على أبي بكر ولكن ابن الخطاب كفيل بأن يملأ مكان الخلافة وأن يسوس المسلمين بعدله وشجاعته وقد شاء عمر لحكمة يراها ولا اعتراض لي عليها أبدا أن يعزلني من إمارة الجيش وأن يولي أخي أبا عبيدة بن الجراح الإمارة بدلا عني يعزلك أنت؟ كيف يحدث هذا للبطل الذي قاد صفوفنا وقلب هزيمتنا إلى نصر؟ هل يعزل سيف الله؟ هل يعزل من كان يتقدم الصفوف ويفدي أرواح المسلمين بروحه؟ لا قيادة إلا لخالد لا قيادة لا لخالد لا لا صحيح صحيح الصمت الصمت لا فمن ذا الذي يقول هذا الكلام؟ من ذا الذي يفتح هذه الثغرة في صفوف المسلمين؟ من ذا الذي يعصي أمر الخليفة؟ من يفتح مثل هذه الثغرة جزاؤه العادل القتل؟ القتل، فهل تسمعون؟ ماذا تظنون خالدا أيها القوم؟ تظنونه طالب قيادة وإمارة وزعامة؟ إن كنتم تظنون ذلك فأنتم اعضاء الله وأعداء خالد أنا جندي من جنود الله مهمة القتال في سبيل رسالة خالد مقدسة فماذا يهمني إذا قتلتك قائد أو قتلتك جندي هل يضعف سيفي إذا كنت جنديا ويقوى إذا كنت قائدا أمر الخليفة العاد المطاع وهأناذا أعقد الإمارة لأبي عبيدة يا أبي عبيدة أنت قائدي وقائد هذا الجيش إنني ابايعك وأدعوك إلى الزحف على الشام بأمر الخليفة عمر بن الخطاب وأعاهدك على أن قاتل في صفك حتى آخر قطرة من دمي خالد، يا سيف الله المسلول، اهنئك بالنصر، دمشق اليوم حرة، ما من رومي يعيث فسادا في أرضها النصر معقود على جبينك يا قائدي، دعني ألثم هذا الجبين المنتصر يا أبا عبيدة خالد، خالد، إنك تعب أنا أشكو إعياء شديدا في جسدي يا أبا عبيدة، أحسست بدوار أوشك أن يطوحني ارضا وأنا أقف لألثم جبينك خالد، خالد انني ارضى ان تعود الى حمص الى مقر ولايتك فتسلم جسدك لبعض الراحه اصبحت الراحه لزاما عليك يا خالد ساذهب الى حمص يا عبي عبيده وساستريح طويلا لقد ان لي ان استريح خالد خالد هل ازدادت عليك وطاه الحمى انها تعصر راسي عصرا انها تزلزل جسدي في هذه المره لن ينفعني سيفي الحمى اقوى منه ومني الحمى اقوى لانها من صنع الله الله يختبر صبري ويمتحن جلدي الحمد لله الحمد لله استرح قليلا يا خالد اما تستطيع ان تسلم عينيك لبعض النوم لعله يريحك من الألم الذي تشكو منه سأستريح طويلاً طويلاً وسأنام كثيراً كثيراً هذا آخر المطاف يا ليلى هنا في حمص في المدينة التي أحببتها هنا آخر المطاف يا ليلى لا لا لا لن تموت يا خالد لا لن تموت وماذا لو مت يا ليلى إنني سأذهب لملاقات ربي ولملاقات أحبابي الرحلة الرحلة التي تشوقت إليها طويلا ولكن ما كنت أريد أن أبدأها من هنا من فراشي كنت أريد أن أبدأها من ميدان المعركة وكفني دمي خالد خالد لقد طلبت للقتل في مضانه فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي وما من عمل أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من ليله بتها وأنا متترس والسماء تهلني بمطر إلى صبح حتى نغير على الكفار ولقد أدركت مئة زحف أو زهاءها وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء لا يا خالد لا لقد قد مات مات البطل تحطم الروح على مثل خالد فالتبكي البواكي على مثل خالد فالتبكي البواكي <تصفيق> قدم لكم صوت العرب سيف الله خالد بن الوليد بطولة حمدي غيث وسميح أيوب كتبت تمثيلية ظافر الصابوني وصور الشخصيات حسب سماع الأصوات عدلي كاسب أحمد أبازة عبد المنعم أبو الفتوح صبري عبد العزيز حسين فياض عبد البديع العربي أحمد سامي زكريا خطابي واشترك في التمثيل عبدالعظيم بدار سمير صادق يوسف عثمان سمير عزيز ومحمود كامل ساعد في الإخراج كمال سرحان ومراد كامل وفاروق لطيف سجل البرنامج بيوم مرسي وفهمي قايد باي الإخراج لأحمد عبد الحميد